بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل اللمنو وتحبون المال وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الإنسان و